لايات ل بالله ل ق ر آ ن من أعوذ ا ش ط ن إن الخجيم ا ا ا خلق ل في م س و و ا لاولي أ ر ض و ل الليل ا ف ا ن ه ا ر ل آ الالباب ت ل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم